وَحَاسِبُوا أَنَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوٌّ وَصَمٌّ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوٌّ وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ